قلنا في المرات ا ل م ا ض ي ة قد ابتدانا الكلام على ر ح ل ة الحج وربطنا بين رمضان وبين هذه ا ل أ ي ا م من ذي ا ل ح ج ة التي هي خير أ ي ا م الدنيا المهم قلنا هذا الحج الذي أ م ر الله تعالى به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس للحج المبرور جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة وذكرنا هذا المعنى ا ل أ و ل الذي به يكون الحج مبرورا ويرجع المرء ويرجع كيوم ولدته امه كما قال النبي في الجزء الثاني صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته امه وبالتالي كان بر الحج معناه, معناه هذين ا ل أ م ر ي ن أ ن ي أ ت ي ب أ ع م ا ل البر و أ ن يمتنع عن أ ع م ا ل ا ل إ ث م ا ل ف س و ق والعصيان وقلنا هذه ا ل أ ع م ا ل التي نسميها أ ع م ا ل ا ل ب ر لا بد هو ان تتحقق في تلك ا ل أ ي ا م التي سميناها أ ي ا م ا ل ب ر فمن لم يحصل هذه ا ل أ ع م ا ل من أ ع م ا ل ا ل ب ر ف إ ن ه يوشك أ ن يخرج من هذا الموسم كمن خرج من رمضان لم يحصل شيئا وانما ربط الله تعالى هذا الموسم برمضان ليستدرك المؤمنون ما فاتهم في رمضان فانه ل يخرج المرء من رمضان وقد صام وصلى واتى اعمالا متعلقه به هو في ذاته الصيام والقيام وغيره علقت عليها المغفره ثم اتى بعد رمضان ليقول له الحج ا ش ر معلومات شوال و ذ ل ق ع د ه و ذ ل ح ج ه عشر منذ ا ل ح ج ة هذه ا ل أ ي ا م هي أ ي ا م البر فمن فرض فيهن الحجه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بمعنى أ ن هذه ا ل أ ي ا م لا بد وان تكون على هذا الحال الحسن ف إ ذ ا ما خرج المرء من رمضان وقد حصل هذه ا ل م غ ف ر ة أ و تباشير هذه ا ل م غ ف ر ة أ و لم يحصل هذه ا ل م غ ف ر ة فلا زال باب ا ل م غ ف ر ة مفتوحا ً على معنى أ و س ع مما كان في رمضان كان في رمضان متعلقا بصيامه وقيامه جاءت هذه ا ل أ ي ا م ليكون هذه ا ل أ ع م ا ل م ت ع ل ق ة بالمرء في ذاته و م ت ع ل ق ة بغيره من المؤمنين في أ ع م ا ل البر و أ خ ل ا ق البر التي ذكرنا ف ك أ ن ه ا جاءت لتكمل المرء المؤمن إ ل ى الله تعالى حتى يصل إ ل ى بيته وهو بار مرء بار قد تحققت ف ي هذا صفات البر ح ي ن يرجع ك م قال النبي صلى الله عرفات عبادي صلى عليه وسلم ل في عرفات أفيض مغفورا كله م هذا ك لمن أ ر ا د أ ن يتحقق بهذه ا ل م غ ف ر ة و ب أ س ب ا ب ه ا أ م ا من لم يكن عنده هذا الحال الذي ذكرناه ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة وهو الشوق إ ل ى هذه المعاني الشوق إ ل ى بيت الله الشوق إ ل ى تلك المشاهد والمناسك الشوق إ ل ى ز ي ا ر ة بيته استعدادا للقاء ربه سبحانه وتعالى م ا لم يكن له شوق إ ل ى ا ل م غ ف ر ة و إ ل ى البر و أ ع م ا ل ه و أ ن يكون برا أ و برا او ان يكون هكذا من عباد الله الصالحين إ ذ ا أ ف ا ض من عرفات أ ف ا ض مغفور ا ل ه أ و إ ذ ا جاء عليه عرفات على هذا الحال الحسن غفر له ما كان من سنته و س ن ة ا ل م ق ب ل ة فيخرج حينئذ على هذا الحال الحسن قد غفر له برمضان واستكمل هذه ا ل م غ ف ر ة ب أ ع م ا ل البرج في تلك ا ل أ ي ا م حينئذ إ ذ ا ج ا ء ت أ ي العشر م ا هذه ا ل أ ي ا م التي تشتد فيها, يشتد فيها الاجتهاد والعمل الصالح انتظارا لجائزه الرب في عرفات ف إ ن ه حينئذ يكون المرء أ و ش ك ان أ ينال م غ ف ر ة الله تعالى ورحمته سبحانه وتعالى ومن لم يتحقق بتلك ا ل أ ش و ا ق فان له أ ن ي ع م ل ل ت ح ق ي ق أ س ب ا ب ه ا و ل م يكون ت ح ق ق و ي عنده شوق لبيت الله تعالى وزيارته أ و شوق ل ل م غ ف ر ة أ و شوق ل أ ن يكون بار ا وليا لله تعالى أ و شوق ل أ ن يكون على هذا الهدي العظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تلك ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى التي لابد أ ن تتوفر في المرء ما لم تتوفر فيه سيبقى كما هو بل إ ن المرء لا يزداد سوءا ب أ ن لا تتوفر فيه هذه ا ل أ ش و ا ق و هذا الفهم عن الله تعالى و تلك المعاني التي تحمله ا على التجرد لله تعالى في حركاته و سكناته فكما ذكرنا الحج إ ن م ا هو تجديد من تجديد طريق ا ل آ خ ر ة يعني قد اندرس طريق ا ل آ خ ر ة قبل أ ن ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم وقل سالكوه وانشغل الناس بشهواتهم وملذاتهم وكفرهم وعصيانهم وفسقهم وفسادهم واجتنب هؤلاء الذين تعبدوا الله تعالى في الصوامع والبيع بعيدا عن الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد طريق ا ل آ خ ر ة ليجدده للناس وليشرح لهم هذا السلوك إ ل ى الله تعالى ولبين ي لهؤلاء طريق طلب ا ل آ خ ر ة ومن هذا الطريق وهو تجديد طريق ا ل آ خ ر ة الذي اندرس والذي قد بلي ولم يعد يمر فيه أ ح د أ و يمشي فيه أ ح د كان طريق الحج وطريق ا ل آ خ ر ة ت ل خ ص ب ي هذه الكلمات التي ذكرناها من قبل ترك الشهوات والتخفف من الملذات والاقتصار على الضرورات والتفرغ في الحركات والسكنات لرب ا ل أ ر ض والسماوات هذه متحققة في هذا الحج المهم هذه القصة سنعود إليها ما يشغلنا اليوم لننتهي منه وأعمال البر التي نحن فيها فيها به لله بذلك الذي متحققة ما اليوم وأعمال مقصرون ولم نكن فيها بذلك الحق الذي يود به المرء التي تعالى الحج نحن الحق صالحا القصة في يشغلنا يود يكون البر عبدا سنعود نكن أن الذي يود أن يكون أن ب هذا برّا برّا الرب الأبرار والآخرة كما قال الرب إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا نعيم ومن لم لفي إن في ي في هذا هذا الجزء ا الآخرة يذوقه البر ا ل أ و ل ونختصر ما قلناه قبل ذلك ليرتبط الكلام ببعضه خ ا ص ة بعد هذا الانقطاع قلنا البر فهم الناس ا ل آ ن ان الحج المبرور لا بد ان يتحقق فيه البر ان يكون مبرورا وان يترك اعمال الاثم والفسوق والعصيان ولا يتحقق ذلك الا بان يتدرب عليه في ايام الحج اذا ذهب الى ل ح ج بغير ان يتدرب على هذه الاخلاق رجع كما يرجع الناس كما ترون كانه لم يحج وكانه لم يذهب الى بيت الله تعالى وكانه لم يشاهد تلك المناسك ولم يمر على تلك المشاهد لذلك قلنا البر له م ع ن ى ه معنى ا ل أ و ل وهو حسن الخلق و ا ل ص ح ب ة والرفق بمعنى قد ذكرناه سريعا وهو كما ذكر ا ل ص ح ا ب ة والنبي صلى الله عليه وسلم بذل الطعام ولين الكلام و إ ف ش ا ء السلام البر شيء هين وجه طليق وكلام ليل جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في البر في ق و ل ه الله صلى ع ل ي ه و س ل م ل ا ت ح ك ر ن م ن ا ل م ع ر و ف ش ي ئ ا و ل ولكن أن تفرغ من تفرغ د و في إ ا ا ء ل م س ت يكون أ ت ع ط هناك اشياء و ل و أ ن ت يكون ل و أ ت ن ا ك ا ل ش ي طريق ا يؤذيهم و ل و أ ن تلقى أ خ ا ك و ج ه ك م ن ط ل ق إ ل ي ه أ ولكن ت ق أ خ ا فتسلم ي ه أ و أ ن هناك س ا ف ي ا ل ل أ ر ض هذا ا ج ز ء الأول والجزء يعني الجزء الاول و الجزء الثاني الجزء ا ل أ و ل هذا لي الكلام وبذل الطعام كما ذكرنا وبذل ما يمكن بذله ل إ خ و ا ن ه ولجميع الناس يرجو بذلك ر ح م ة الله يرجو بذلك هدايتهم يرجو بذلك أ و ل ا و أ خ ي ر ا أ ن يكون هو بر برا لله تعالى أ ن يتحقق فيه ذلك لنفسه أ و ل ا ثم ننتقل إ ل ى هذه ا ل ث ا ن ي ة التي ذكرنا ما يصنع الله تعالى بمن ي أ م هذا البيت إ ذ ا لم يكن فيه خصال ثلاث ورع يحجزه عن المعاصي وحلم يمنع به جهله على الناس وخشونته وسوء أ خ ل ا ق ه وسوء كلامه ومعاملته وحسن ص ح ب ة لمن يصحى إذا لذلك م تتحقق ه ه ا ث ث ل ل ل ا ة ذ ر أ ي ن ا هذه القصص بعد ذلك وهو أ ن ه كما بينا في البر أ ن البر خير من العبادات ا ل ق ا ص ر ة ذ ل ك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالاجر الصوام لم يفعلوا شيئا وناموا من ش د ة التعب وقام المفطرون فنصبوا ا ل أ ب ن ي ة وسقوا الركاب فقال ذهب المفطرون بالاجر صلى الله عليه وسلم وذكر ا ل ص ح ا ب ة رجلا كما ذكرنا في ا ل م ر ا س ي ل معهم ما ن ز ل منزلا الا كان في ص ل ا ة أ و ق ر آ ن قال من كان ي ك ف ي ضيعته يعني حرفته طعمه ا وشرابه ودابته قالوا نحن قال أ ن ت م خير منه لذلك طبق ا ل ص ح ا ب ة و ا ل س ل ا هذه المعاني التي ينبغي أ ن تكون في خاطر المرء اليوم وفي خاطر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لن يتقدموا الا به كان ابن عمر يقول مجاهد كان امام التفسير من التابعين تلميذ بن عمر يقول صحبت ا ابن عمر ل أ خ د م ه وهو شيخ ا بن عمر ف إ ذ ا به يخدمني وكان عامر بن عبد قايس وعمرو بن فرقد وغيره وكانوا من اشد الناس تعبدا في انفسهم ك ا ن ومع ا اشد الناس تعبدا و ذلك كانوا يشترطون على من كان معهم ان يقوموا ب ا ل خ د م ة ومنه من كان يشترط ا ل خ د م ة و ا ل أ ز ا ل وقد ر أ ي ن ا أ ص ع ب من ذلك وهو حديث بهيم بهيم لما صحب ا هذا الرجل الموسر الغني في الحج قال لا أ ظ ن أ ن في الخلق مثله كان يطبخ لي وهو ص ا ئ ب وكان يخدمني وهو شيخ كبير و أ ن ا شاب وكان ي ونحن على عكس هذه الاخلاق لا حسن الصحبه ترى ولا لين الكلام ولا طلاقه الوجه ولا بذل الطعام ولا افشاء السلام ولا غير ذلك مما نرى من هذه الاخلاق التي ينبغي ان يتغير الخلق عليها زاد عبد الله بن المبارك على ذلك فاذا به يجمع أ ص ح ا ب ه الذين يريدون الحج من م ر هناك ف ي م وراء النهر يجمعهم و ي أ خ ذ منهم نفقاتهم ويضعها في صندوق ويغلق عليهم ثم يذهب بهم إ ل ى م ك ة و ا ل م د ي ن ة فينفق عليهم ويوسع عليهم أ ع ظ م ا ل ت و س ع ة ويطعمهم أ ع ظ م الطيبات حتى إ ذ ا انتهوا من حجهم اشترى لهم التحف والهدايا ل ت ي يريدون ا لهم ف إ ذ ا رجعوا صنع لهم طعام ا وفتح الصندوق ورد كل مال إ ل ى أ ص ح ا ب ه نحن نقول ذلك ليس على سبيل ا ل ت س ا ل إ ن ه على سبيل ا ل ت أ س ي أ و على أ ق ل تقدير على سبيل الشوق إ ل ى هذه ا ل أ خ ل ا ق لن يرجع بحج ا بشيء من ذلك إ ل ا أ ن يكون على هذا الحال لقد فرقت مع الصحابة فرقت د فيما مع و ن هذه ه الاخلاق أ خ ل ق كما ذكر أهل العلم كانوا العلم ا أرغب أهل ل في آ ر ة أزهد في ا د ن ي إذا هذه امتلكوا شيئا كان لله تعالى ا لله ل ل أ خ التي ذكرنا هي الجزء ا ل أ و ل من البر الجزء الثاني من البر الذي ينبغي أ ن نشير اليه اليوم وهو الاتيان ب أ ع م ا ل ا ل ش ر ي ع ة ك ا م ل ة في قوله تعالى ليس البر أ ن تولوا وجهاكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر نسينا أ ن نذكر في الحالات ا ل أ و ل ى التي ذكرنا أ ن ه بعد أ ن ذكرنا هذه ا ل أ ح و ا ل ليس ل أ ح د حجه في أ ن يترك أ ع م ا ل البر شيخا كبيرا ضعيفا كان فقيرا كان كذا كل هذه ا ل أ ع م ا ل قد تحققت في من كان فقيرا وفي من كان ضعيفا وفي من كان كبيرا شيخا كلهم قد سعوا وكلهم قد بذلوا واجتهدوا ل أ ن ي ك و ن ا ل أ ح س ن ا ل أ ق ر ب إ ل ى الله تعالى كما أ م ر ه م في ان يتسابقوا ليكونوا هم ا ل أ و ا ئ ل عند ربهم لا ن يتسابقوا في أ ن يكونوا ا ل أ خ ي ر ي ن أ و يكونوا في س ل س ل ة وزيل السائرين إ ل ى الله تعالى الجزء الثاني من معنى البر وهو كما ذكرنا الاتيان باعمال ا ل ش ر ي ع ة ليس البر أ ن تولوا وجوهكم قبل المشرق و ا ل م غ ر ولكن البر من أ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر والملائكه والنبيين والكتاب والنبيين و ا ت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ا ت ا ل ز ك ا ة و ا ل م ف و ن بعهدهم إ ذ ا ع ه د و ا والصابرين في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحين ا ل ب أ س أ و ل ئ ك الذين صدقوا و أ و ل ئ ك هم المتقون فبينت هذه ا ل آ ي ة تلك المعاني الست أ و ل ا ه ا ل إ ي م ا ن بالله وملائكته وكتب ه ورسله ق ض ي ة ا ل إ ي م ا ن إ ذ لا يتحقق شيء بدون ا ل إ ي م ا ن ثم بعد ذلك إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة ثم إ ي ت ا ء المال على حبه ذ و ا ل ق ر ب و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ثم بعد ذلك الوفاء بالعهود و المشارطات و غيرها ثم بعد ذلك الصبر فلا يتحقق للمرء اعمال البر إ ل ا أ ن يتحقق فيه ذلك كله وبقدر ما ينقص منه بقدر ما ينقص ه من بره وبالتالي بقدر ما ينقص ه من بر حجه وبقدر ما ينقص ه من مغفرته ورجوعه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه س ت ذكرها ا ل إ ي م ا ن ثم إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة في الحج مما يفرط فيه الناس ومما ت س ا ه ل و ن فيه ونذكر هنا أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل كيف كانوا يحافظون على ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه إ ن كان في حج ن ا ف ل ة أ و غيره وفرط في ا ل ف ر ي ض ة فقد كما يقولون كما يقول السلام كان كمن حرص على أ ن يكسب درهما واحدا و أ ن يخسر الوف الدراهم التي يراس مالي في هذا التطوع لا يساوي أ ن يضيع أمامه تلك الفرائض بل هم الفرائض ا تلك بل ك ن وفي ا وكان الله تعالى أشد من معهم ذلك ف فرائضهم تلك كانوا يقفون هذه ا ل و ق ف ة التي ذكرت ذكروا هذه ا ل ق ص ة أ ن رجلا من الصالحين كان في ركب الحج وكان ا ل أ م ي ر ينزل بهم ليصلوا الصبح وفي هذا اليوم لم ينزل بهم وصاروا اخذ ينادي عليهم أ ن ينزلوا ل ل ص ل ا ة حتى لا يضيع عليهم الفجر و يخرج وقت ه فلم يسمعوا له فعزم على نفسه أ ن ينزل هو و أ ن يتوضا و أ ن يصلي صلاته و أ ن يلحق بهم و يقول هو ما كان يستطيع ذلك و لا يتمكن منه أ ب د ا لما هو فيه من حال و لما فيه من هذا الطريق ولكنه لما عزم أ ن يقوم لله تعالى بذلك قام ف ت و ض أ فصلى ثم حاول أ ن يلحق الركب بعد ذلك فاذا بهم وقوف في أ م ا ك ن ه م لم يتحركوا فقال ماذا حدث قالوا منذ نزلت وقد تعقدت مقاود ا ل إ ب ل فنحن في حلها إ ل ى ا ل آ ن فعلم وهو يقول أ ن ه ان ا ل م ر أ ة ما فعل ش ي ئ ا لله تعالى إ ل ا وراء خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة وما ترك ش ي ئ ا لله تعالى وما ترك أ م ر ا لله تعالى إ ل ا وراء ا ل ش ق و ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولذلك كان يتضح عملهم ذلك في النوافل فكان مسروق حج فلم ينم إ ل ا ساجدا ل أ ن المفارطين في هذه ا ل أ ع م ا ل كثير في ع م ا ء الحج وفي بره وفي القيام بحقوقه وواجباته ومستحباته وادابه ما نام الا ساجدا وكان محمد م واسع يصلي الليل أ ج م ع على راحلته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته وكان ي أ م ر حاديه أ ن يرفع صوته حتى ينشغل الناس عنه فلا يحسون به وباقباله على الله تعالى وكان م ع ا و ي ة بن حكيم الصنعاني ي أ ت ي من اليمن ماشيا وكان له ارده بالليل ع ش ر ة اجزاء يصلي بها يصلي فيها فكان يصليها ثم يقوم بعد فجره حتى يلحق بالرك فلعل ه لحق بهم في آ خ ر النهار فكانت تلك أ ح و ا ل ه م في هذه ا ل أ ي ا م التي ينتظرون بها ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة والبر من الله تعالى وينتظرون بها ا ل إ ح س ا ن من الله جل وعلا ويضاف و الى إ ذلك ك س ر ة ذكرهم لله جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الحج العج والثج العج أ ن يرفع صوته بالتكبير و ا ل ت ل ب ي ة بذكر الله تعالى يعني أ ن يداوم عليه و أ ن ي ك س ر منه والا يفتر عنه والثج وهو إ ر ا ق ت ه الدماء هدايا ونسك لله تعالى في هذه ا ل أ ي ا م حتى إ ن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه نحر م ئ ة بدنه وكان صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة يبعث بالهادي ليذبح له في منى وهو في ا ل م د ي ن ة لم يسافر يعني حتى في هذه المعاني ا ل ج م ي ل ة كان تلك أ ح و ا ل ه م التي نقص كان في ا ل م د ي ن ة يبعث صلى الله عليه وسلم بالهدي إ ل ى منى ليذبح له ص الله عليه وسلم لم يفكر أ ح د في أ ن يفعل مثل ذلك المهم هذه المعاني إ ذ ا من الذكر والقيام و ا ل ب ا ز ل الحمد إ لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الأولين سيدنا ا ل ل أ و ي و ل آ خ ي سيدنا ن ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى الثاني الذي ي ك م ل به بر الحج هو ترك ا ل ا ث ن والفسوق ا ل ع ص ي ا ن والجدال وهذه م ل ح و ظ ة في أ ي ر ف ق ة من رفق الحج أ ن ترى الجدال و أ ن ترى الانتصار ل ل ر أ ي ولابد أ ن ي م ش ى على ر أ ي ه و إ ل ا لا وانهم كذا وكذا أ و مخطئون ولم يسمعوا كلامهم وهذه المعاني التي تبين ر ؤ ي ة النفس وتبين العجب ب ا ل ر أ ي وتبين الكبر واحتقار الخلق و ا ر أ ي ه م وتبين كذلك أ ن ه لم يصل بعد إ ل ى هذا المعنى الذي أ ش ا ر اليه أ ل ي س الله تعالى قد نهى عن هذه ا ل أ م و ر من قبل الحج قال فمن فرض فيهن الحج في هذه الايام من أ ش ه ر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه أ م و ر منهي عنها فيما نهي عنه من قبل, من قبل الحج و إ ن م ا أ ك د عليها في الحج ل أ ن ه ا ينبغي أ ن تكون كذلك في أ خ ل ا ق المؤمنين حتى إ ذ ا عادوا على هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة التي هي من معاني البر التي بها يغفر للعبد التي بها يقرب العبد من ر ب ي سبحانه وتعالى فهذا المعنى إ ذ ن يلحظه ن أن ب غ ي ي المؤمنون لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لذلك قال من بر ي الحج ترك الاختلاف على الاصحاب أ ن يترك الاختلاف على إ خ و ا ن ه أ ب د ا يعني لن يكون ر أ ي ه هو يعني م ا ئ ة في ا ل م ا ئ ة و ر أ ي اخواني صفر في ا ل م ا ئ ة لا كلها اراء م ت ق ا ب ل ة و م ت ق ا ر ب ة ليس الفارق فيها الفارق بين ا ل ج ن ة والنار او بين ا ل خ ط أ والصواب أ و بين الحق والضلال كلا امور ق ر ي ب ة ينبغي أ ن يفهم المرء ذلك و أ ن لا يجادل إ ن جادل إ ن م ا يريد إ ظ ه ا ر نفسه و إ ف ح ا م غيره و ص ح ة ر أ ي ه وان أ ن ه هو ل ص و و ا أ غيره هو ا ل خ ط أ فيزكي نفسه ويزدري غيره ويحتقره و ي ح ت ق ه وهذه ليست من معاني لا من معاني الحج ولا من قبل الحج ولا من بعد الحج ومن أ ع ظ م ما ينبغي اتقاؤه في الحج كما يقول العلماء ترك ا ل م ب ا ه ا والرياء والسمعه وغير ذلك والتي تبين هذا المعنى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث يعني قديم بالي أ ك ل منه الزمن وشرب كما يقولون وعلى ق ط ي ف ة ب أ ر ب ع ه دراهم لا تساوي أ ر ب ع ه دراهم حج عليها وقال اللهم اجعلها ح ج ة لا ر ي ا فيها ولا سمعه هو صلى الله عليه وسلم أ د ع و بذلك لذلك لما قالوا هذا الحج قالوا الحج أ ش ع ث أ غ م ر أ ل م تر إ ل ى قول الله تعالى و هو يباهي ملائكته انظروا إ ل ى عبادي قد أ ت و ن ي شعسا غبرا اشهدكم أ ن ي قد غفرت لهم شعسا يعني قد تركوا هيئتهم تمشيط شعورهم و كذا و كذا و غبرا قد تغيرت أ ل و ا ن ه م من التراب و من الجهد و من الجهد م ا ل م ش ق ة و التعب لذلك قال الحاج الشعث التفل ا ل ش ا ع ث يعني الذي قد تغيرت هيئته كما ذكرنا والتفل الذي قد ترك رائحته وقد تغيرت رائحته من ترك ا ل ر ا ئ ح ة والطيب وغير ذلك كل ذلك إ ن م ا يفعله لله تعالى ترك هيئته وترك أطيبه وترك طيبه منظره وترك لذلك وحط يحط منه إنما يحط ذلك لترتفع ر د جاءت ت التواضع والإخبات ه حجه هذه الهيئة ليقبل ليكون على لله تعالى لذلك ج من ا هذه ا ل آ ي ة في وسط آ ي ا ت الحج عندما قال الله تعالى ولكل أ م ة جعلنا من سكن هم ناسكوه ولكل أ م ة جعلنا من سكن ولكل َُِِّ أ ُ م َّ ة ٍ جعلنا َََْ من َْ س َ ك ً ا ليذكروا َُُِْ اسم َ الله ِ على ََ ما َ رزقهم َََُ من ِْ بهيمه ا ل أ َ ن ْ ع َ ا م ِ ف َ إ ِ ل َ ه ُ ك ُ م إ ِ ل َ ه ُ واحد َِ فله َََ س ْ ل ِ م ُ و ا وبشر ّ المخبتين الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أ ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون بشر المخبتين يعني المخبتين في الحج يعني ا ل إ خ ب ا ت في الحج بهذا المعنى بمعنى الخشوع والتواضع والانكسار لله تعالى قال وزائد على ذلك أ ن يسكن إ ل ي ه و أ ن يطمئن لله تعالى لذلك قال تعالى ان الذين آ م ن و ا و عملوا الصالحات و أ خ ب ا ت و ا إ ل ى ربهم يعني سكنوا و اطمئنوا لله تعالى كما في ا ل آ ي ه مع هذا معناه فبشر المخبتين الصابرين على ما أ ص ا ب ه م وقد ذكرنا في بر الحج في ا ل أ و ل أ ن أ ف ض ل الناس أ ن أ ف ض ل الناس كما بينا و أ ن خير الناس أ ن ف ع ه م للناس و أ ص ب ر ه م على أ ذ ا ه م قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أ ذ ا ه م خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أ ذ ا ه م وانظر إ ل ي ن ا لا صبر على أ ذ ى ولا تحمل ولا كذا ولا كذا وكانه كما ذكرنا في رمضان هو صائم لا بد أ ن يكون عصبيا ومتنرفزا وكذا وكذا وبشر المخبتين الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت ا قلوبهم والصابرين على ما أ ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدنه جعلناها لكم من شعائر الله رجع السياق م ر ة أ خ ر ى بعد هذا الاعتراض الذي يبين للمؤمنين ما ينبغي أ ن يكون عليه من ا ل إ خ ب ا ت لله تعالى في حجهم ولا يتمكنون من ذلك إ ل ا في تلك ا ل أ ي ا م يتدربون عليها ليصيروا الى هذه الحال من السكون والاطمئنان إ ل ى الله تعالى هذا ا ل أ و ل لذلك قال الحاج أ ش ع ث أ خ ب ر بن عمر لما قيل له الحاج كثير قال بل هو قليل, الحاج قليل الركب ح ا ا ج قليل ل كثير والحاج قليل ثم ر أ ى رجلا أ ش ع ث أ خ ب ر على بدن على جمل يعني وخطامه لي فقال لعله هذا لعله هذا والقصص في هذه ا ل أ ح و ا ل ك ث ي ر ة تبين أ ن هؤلاء أ ه ل الموقف جميعا إ ن م ا غفر ل س ت ة منهم كما يقول بعض من راى ذلك في نومه ثم وهب الله تعالى اهل الموقف كله م لهؤلاء السته فانظر الى هذه الاحوال لترى هذا المعنى والمعنى ا ل أ خ ي ر الذي نود أ ن نختم به الكلام هو ط ي ب الزاد أ ن يطيب زاده في, في بعد أ ن تعود على أ ن يبذل زاده و أ ن لا يقصر في هذا البذل ل أ ن هذا بذل الزاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أ ع ظ م أ ع م ا ل البر قال بذل الطعام و إ ف ش ا ء السلام وليم الكلام أ ن يتعاهد نفسه بكيف يبذل في حجه لا ن يمسك على نقوده ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أ م ع ر حج ا قط ما افتقر حج ا قط ونفق في الحج ب س ب ع م ا ئ ة ضعف المنفق ينفق الله تعالى عليه الممسك يمسك الله تعالى عليه كما قال في ح د ي ث ا ل آ خ ر صلى الله عليه وسلم لا تمسكي فيمسك الله عليك ولا توكي فيوكي عليك أ و فيوكي عليك ط ي ب الزاد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقول زادك حرام ورحلك حرام لا لبيك ولا سعديك حجك م أ ز و ر غير مبرور فيزاد إ ل ى ذلك أ ن يكون أ ش ع ة أ غ ب ر ينتظر بذلك ا ل ر ح م ة لا ينتظرها بالرفاهيه ة والأكل والشر والمنظر كما قالوا ذ الذي ا ق د اشترى رحلا ب خ م س م ا ئ ة وركب ا ل مش عارف كذا ب م ا ئ ي درهم و اشترى كذا ب م ا ئ ي درهم ثم نظر في عطفيه و س ل ى ح ش ا ر ة و انطلق يقال له لا لبيك ولا سعديك الحاج أ ش ع ث أ خ ب ر ولا يتعمد أ ن يكون أ ش ع ث أ خ ب ر و إ ن م ا العكس إ ن م ا هو يتحمل ذلك كما قال الله تعالى و بشر الصابرين والصابرين على ما أ ص ا ب ه م من هذه ا ل م ش ق ة ومن هذا الحال الذي ينتظر به ر ح م ة الله ينظر إ ل ي ه م فيقول عبادي أ ت و ن ي شعسا غبرا قد غفرت لهم لا أ ت و ن ي على هذا الحال الحسن والمركب الحسن و ا ل أ ك ل الحسن والمشي الحسن لا لذلك حج النبي كما ذكرنا على ق ط ي ف ة لا تساوي أ ر ب ع ة دراهم هذا في حاله خ ا ص ة أ م ا في حاله مع إ خ و ا ن ه أ ن يوسع عليهم يرجو بذلك ر ح م ة الله تعالى و إ ن ف ا ق الله تعالى عليه و ت و س ع ة الله تعالى عليه لذلك كانوا في أ ن ف س ه م على الزهد و ترك هذه الهيئات و على إ خ و ا ن ه م أ ح س ن ما يكونون في ا ل ب ا ز ل و العطاء و التحمل و الصبر على الاذى و كل ما يكون أ ق ر ب إ ل ى الله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أ م ر ن ا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا و أ ص ل ح بالنا وبلغنا مما يرضيك آ م ا ل ن ا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا كريم أ ه م هيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم خذ ب أ ي د ي ن ا وقلوبنا وجوارحنا و ن و ص ي ن ا إ ل ي ك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ارزقنا حج بيتك هذا العام وكل عام يا رب العالمين اللهم ارزق المشتاقين زياره بيتك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين, يا رب العالمين. اللهم انصر دينك و ر ف ع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين اهزمهما زلزلهم يا رب العالمين <تصفيق> اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا ا ل ه رجاءنا واختم ا ل ب ا ق ي ا ت الصالحات ع م ا ل ن ا كريم اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلنا بعينك التي لا تنام و َ اكلانا َ بعينك ََِ التي َِّ لا َ تنام ََ و رد َ عنا ك ي َْ الكائدين ََِِْ و َ مكر ََ الماكرين َِِْ لا َ نهلك َِْ انت رجاؤنا رب العالمين َ ب ن ا اغفر لنا و لوالدينا و للمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا و َ ذرياتنا ق ر ِ اعين و جعلنا م ت ق ي ن ا م ا م ُ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما و ت ف ر ن ا من بعده تفرقا م ع